لَثَرُونُ لِي كَمِشْكَاتٍ فِي أَمِ الصَّبَاحُ لِلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ زُجَاجَتُكَ أَن ولا أرضية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء وله لم تمسك Thank <laughs> الله نور السماء والنور لا ترون نور كنتم من سيا وكنتم مغر وكنتم الله يا سبحان الله شاء الله لا ما الله الله عليك وكنتم Mm. <laughs> إي بيوت نذل الله أن تلقى ويلكى في مع الله هو I'm so fun.